ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يقدر فلا هادي له وأشهد أن لا إله هادث الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فَكُونُوا إِذًا مَعِي عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً شَاءَ تَشْأَنُ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا حليما أم أعداد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير المدى مدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدداتها كل محتذة بدعة وكل بدعة طلالة وكل طلالة في النار أيها الإخوة والأبناء في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجان المبارك نحن معكم في كلمة توجيهية بعنوان دور التربية الإسلامية في مكافحة. تطرحف والإرهاب في الحقيقة أن هذا العقوان أخطير بدقة وعناية وتحت هذا العنوان أمر عظيم يحتاج منا إلى تأمد في أحوال المسلمين ككل لا شك عندنا نحن أهل الصنة والجماعة ولا ريب أن الطريق الصحيح الذي يحفظنا في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي أمننا في أوطاننا هو التمسك بكتاب الله وسلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نشك في ذلك أبدا هو الطريق الصحيح للنجاة في الدنيا وفي الآخرة ولذلك هذا هو الدين الصحيح هذا هو الدين الصحيح دين النجاة في الدنيا والآخرة لماذا؟ لأن هذا الدين ليس من شراع فلان وفلان، وإلا هو وحي من السماء، وهو دين الله الذي ارتضاه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينا هذا ما رضيه الله عز وجل لنا هذا الدين الخالص ولذلك قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في بالآخرة من الخاسرين انظر إلى هذه الكلمة بس فقط وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الدين لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وامتثله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا به وآمنوا به كيف كانت النتيجة ما هي النتيجة من هذا التصديق ومن هذا الإيمان بهذا الدين أولا كانوا خير أمة أخرجت للناس ولذلك صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لماذا اكتسبوا هذه الخيرية لم تأتي هذه الخيرية إلا لأنهم صدقوا بهذا الدين وآمنوا به فعندما صدقوا بهذا الدين عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات كانت النتيجة ما هي أن أمنوا في بلدهم بذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهذه نتلوها ليل نهار الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مفتدون الأمن من أي شيء أولا الأمن من الشرك أن يقعوا فيه، لأنهم تمسكوا بهذا الدين. الأمر الثاني الأمن في أوطانهم. أولئك لهم الأمن وهم مهكدون. جاء في آية أيضا. قول الحق تبارك وتعالى أن هذا الأمن من الخوف وعد من الله عز وجل قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي دي تركوا لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوضهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرف إذا أردت الأمن، وإذا أردت أن تكون في بالأرض آمنا، وإذا أردت أن تكون في عيش رغد. وإذا أردت أن تكون مطمئنا فماذا تفعل تعبد الله لا تشرك به شكا هذا يدل على أن معنى قول الحق تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغلب معناه أنه لم يلبسوا إيمانهم بشرك معناه أنهم لم يلبسوا إيمانهم بشرف نحن نتكلم بهذه الآيات وهذه الأحاديث لأنها الوسيلة الصحيحة في النجاح ولذلك اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بالحديث الصحيح من كان آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا هو الصحيح والطريق الصحيح للأمة إذا أرادت أن تسلم ولذلك هناك أمر يدور في أوساط الناس وهو أمر قديم ألا وهو قياس صلاح البلد أو صلاح الزمن أو صلاح الدول إذا قيس بالمعاصي فهذا فعل الخوارج. أما القياس الصحيح في صلاح البلد أو فساده فهو التوحيد والشرك. فإذا انتشر التوحيد والدعوة إلى التوحيد فهذا قياس لصلاح البلد. وإذا انتشر الشرك والدعوة إلى الشرك فهذا القياس الصحيح لرساة البلد أما المعاصي فلا يقاس بها أهل البلد ولا أهل الزمن ولا دولة لماذا؟ لماذا؟ لأن المعاصي لم يخلو منها زمن ولم يخلو منها بلد ولم يخلو منها منها دولة يحصل هذا بل بل الأسر في البيوت لم تخلوا أسره من معصية أما الزمن حتى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلوا من معصية ألم يحصل الزنا ويقام الحد ألم يحصل شرب الخمر ويقام الحد ألم يحصل القتل ويقام الحد هذا موجود عندنا بالأحاديث الصحيح إذن فالقياس الصحيح لصلاح البلد أو فساده لا يقوم بالمعاصي وإذا نرأيت أحد يقيس بلدا لصلاحه أو فساده بالمعاصي الموجود فيه فاعلم أن هذا من الخوارج لأنهم يكفرون الأمة بالمعاصي لأنهم يكفرون الأمة بالمعاصي، فلذلك صاحب السنة ينظر ثمن أمامه من الناس ما هو سبب فساد هذا الإنسان الذي أمامك هل فساده شركي أو فساده معطيا فإن كنت خارجي كفرته بالمعصية وإن كنت صاحب سنة حتى لو وقع في الشرك فأنت تدعوه للتوحيد وتعلمه التوحيد وتقيم عليه الحجة حتى يتبين له حتى يفهم الحجة ليس فقط أن تقيم عليه الحجة وإنما يفهم هذه الحجة بعض الناس تدلى عليه الآيات والأحاديث في التوحيد وفي الشرك لكن لا يفهمها ما يفهمها إذا لا تكبتهم فهذا التكثير مصيبة وهذا القياس لصلاح الناس أو لصلاح البلد أو لصلاح الزمن أو لصلاح الدول بالمعاصي هذا شغل الخوارج ليس شغل أهل الصدق. فلما كان هذا الأمر وهو قياس البلدان والدول بالمعاصي في صلاعها وبزادها ماذا حل علينا في هذا الزمن حل علينا التطرف والقلوم والإرهاب الذي تعاني منه ليس فقط الدول الإسلامية وإن كانت الدول الإسلامية تعاني منه أكثر بل حتى الدول الكافرة ولذلك لا يقف التطرف والإرهاب فقط على الخوارج بل هناك تطرف إرهاب حتى في اليهودية بل هناك تطرف وإرهاب حتى في النصرانية ألم تروا كيف يقوم بعض الناس بالهجوم بالأسلحة وقتل الناس في أي مكان كان هذا هو الإرهاب أما عندنا في المسلمين ألم تروا الخوارج الإرهابية ها وصل الحب بهم إلى أن قتلوا أبائهم وأمهاتهم وأخوانهم بل وصل الحب حتى قتلوا المصدين في المساجد أليس كذلك؟ ألم يحصل هذا؟ بل حصل إذن فالدين الإسلامي عقيدة أهل السنة والجماعة هذا هو السد المنيع بينك وبين هذه الآفات، هو السد المنيع والجسر القوي الذي يحول بينك وبين التطرف والإرهاب فلذلك ندعو الناس جميعا أن يرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة ولا نقول أن هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة هم الذين اخترعوه لا، بل هذا امتداد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لا تجد عالم من علماء السنة أو طالب علم وأقولها عن نفسي لا أقول أنني عالم إنما طويل بعلم لا تجد أحد منهم أبدا يدعو الناس إلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم آمنوا وصدقوا ويقينا أن هذا هو الطريق الصحيح لنجاة الأمة في الدنيا والآخرة ولنجاة الأمة من الوقوع في التطرف والإرهاب ولذلك جندا أنفسهم أهل السنة والجماعة لبيان ذلك لأمرين جندوا أنفسهم لبيان ذلك لأمرين الأمر الأول بيان منهج أهل السنة والجماعة أن ليس له علاقة بهذا التطرف والإرهاب أبدا. فبين ورد على المتطرف وعلى الإرهابيين بالكتاب والسنة أن هذا العمل الذي تقومون به السنة. وأهلها براء منه أن السنة وأهلها براء منه الأمر الآخر ليستسلموا أهل السنة والجماعة من الوقوع بل ليستسلموا الناس جميعا أهل ويتبين لهم جميعا أن هذا هو الدين الصحيح لأن الدين الصحيح قال الله قال الرسول قال الصحابة هذا هو الدين الصحيح أما ما عدا ذلك من اختراع المخترعين وابتداء المبتدعين وانتحال الغالين وتسلط علماء السوء على الدين ووصفه بما لم يصفه الله عز وجل ولا رسوله هو الذي جعل كثير من الناس يحسبون أن عند هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين خيرا فلذلك إذا سمعت عالما مدعيا للعلم أو طالب علم يزكي هؤلاء ويصفهم بأنهم أهل خير وفيهم خير فاعلم أنه هو الذي ليس فيه خير بل هو شر منهم لأنه يلبس على الناس دينهم لأنه يلبس على الناس دينهم ولأنه خائن لله ولرسوله من حيث أنه لم يبين دين الله الصحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه خيانة عظمى لله عز وجل وخيانة عظمى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنك تحرف الآيات من الكتاب والسنة على ما تذهب إليه من التطرف والإرهاب خيانة ولذلك عندنا نوزن الأشياء ونوزن كلام العلماء ونوزن كلام طلاب العلم لماذا؟ أن نضع أقوالهم وأفعالهم على هذا الميزان ميزان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة فإن كانوا موافقين للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة تبيها ونعمة وإن كانوا مخالفين ردتنا عليهم أقوالهم ولا نعمة ولا كرامة لهم تحذروا أيها الأحبة أن تساقوا إلى أوشال التطرف والإرهاب من البعد عن الكتاب والسنة خطير جدا البعد عن تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء الذين يقولون قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الله قال الرسول قال الصحابة هذا هو العز احذروا ان تساقوا الى اوحال التطرف والارهاب باسم الغيرة على الدين لا يأتيك داعي من دعاة الشر يقول أنا على غير دين أبدا إنما يأتي يقول أنا على الدين وأنا أريد لك الخير وأريد لك أن تموت شهيدا ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بس أن طاوعنا وسوي لك أه؟ سوي لك تفجير تفجيرين وإن متى نحن نكفل أبنائك نحن نكفل أبنائك هذا من الكذب والدجل، وهذا من الشر بمكان عندما يهدم الدين بسم الدين ولذلك يقول شيخ الإسلام من تيمية كلما كان الإنسان أقرب إلى الدين والدين يؤتى من قبله فهو شر من اليهود والنصارى فهو أشر من اليهود والنصارى لماذا؟ لأن اليهودي والنصران تعرف عداؤه ابتداء للدين ما يريد الدين وتعرف أنه من مجرد أن تعرف أنه يهودي أو نصراني تعرف أنه يعادل الدين هذا ما في شك عند ل... عند أهل الإسلام لكن صعب أن يأتيك إنسان يقول أنا من أهل الإسلام بل ويقول أنا من أهل السنة هذا صعب أن تعرفه. إلا إذا أخذت أقواله وأخذت أفعاله وقشتها بميزان الكتاب والسنة فهنا توقف لسنا في حاجة إلى دعوتك نحن نعرف طريق النجاة إن لم يكن عندك دليل من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة فرحل عنا لا نراك أبدا هذا هو الصحيح هذا هو الطريق الصحيح وهذا يحتاج منا أيها الأخوة والأبناء يحتاج منا أن نعطي أنفسنا أن نعطي أنفسنا وقت لأن نتعلم هذا الدين لأن نتعلم هذا الدين طرق أي ألب هذا البيت فرض عذب. قال الله عز وجل: فأعلم أن لا إله إلا الله واستفتدى وللمؤمنين. أعلم في أمر أن تتعلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوّب على هذه الآية باب في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل لماذا هذا التأصيل لماذا لأن القول والعمل بدون علم مهلكة لأن القول والعمل بدون علم مهلكة وأي مهلكة أما القول والعمل بالعلم فهذا نجاة في الدنيا والآخرة انظروا إلى فضل العلم وفضل الفلوس له والتعلم ما أظن أحد منكم لا يريد النجاة في الدنيا والآخرة أبداً ومستحيل. هل هناك أحد ما يريد النجاة؟ آه مستحيل. لذلك لابد أن تعلم أن طريق النجاة الحقيقي في الدنيا والآخرة أن تتعلم العلم والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابة وما عدا ذلك فهو آه وراثه وآراء للرجال ما أنزل الله بها من سلطان متى جاء في ديننا أن الرجل يقتل أمه وهو مسلم وهي مسلمة متى جاء هذا في ديننا أين كان من الكتاب والسنة متى جاء في ديننا أن الرجل يتحرى قتل والده متى جاءنا؟ هل جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى جاء في ديننا قتل حتى القفار بغير حق؟ متى جاء في ديننا؟ متى جاء في ديننا قتل المستأمنين قتل المعاهدين؟ متى جاء في ديننا هذا؟ من يستطيع أن يأتي ولو بحديث ضعيف؟ إنما هي تحريف للأحاديث الصحيحة وتحريف للأدلة من الكتاب والسنة إلى ما يذهبون إليه ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل قال العلماء الفقه في الدين أي الفقه في التوحيد الفقه في الدين أي الفقه في التوحيد ومن لم يفقه في التوحيد لم يفقه في الدين لماذا لأن أهل العلم يرون أن الخلاف الفقهي في المسائل الفقهية التعبودية يسوق فيها الخلاف لأنها تتجاذبها الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة. أما الفقه بالتوحيد فهو إجماع ليس من الصحابة ولا من العلماء إنما إجماع من الأنبياء فدعوة الأنبياء إلى التوحيد دعوة واحدة فهذا هو الفقه في الدين وأما معناه وعلمه التأويل قال العلماء بأن التأويل ينقسم إلى قسمين تأويل بمعنى التفسير وتأويل بمعنى التحريف فترك أصحاب الملدي والنحل التأويل الذي بمعنى التفسير لأنه يبين ما هم عليه من خلاف فذهبوا إلى التأويل الذي معناه التحريف فحرف النصوص عن مراد الله وعن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك نقول انظروا إلى العلم كيف يوسع مدارك الإنسان حتى يفهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم في سيازة الجماعات الضالة المنحرفة من أهل التطرف والإرهاب ولذلك الدين الصحيح كما جاء في هذا العنوان الدين الصحيح هو الذي يحجزك عن التطرف والإرهاب بما علمت من هذا الدين وبما علمت من مكانته وبما علمت من فضله وبما علمت أنه دين وحي لا دين اختراع وابتداء وبما علمت أن من جاء به هو النبي عليه الصلاة والسلام وبما علمت أن ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو عن طريق جبريل ينزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي جوحى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الدين الصحيح وحي من الله القرآن والسنة والسنة لها ثلاثة طرق لا رابع لها فإما أن تكون السنة أولية وإما أن تكون فعلية وإما أن تكون تقريرا أما قولية فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير جمع البخاري ومسلم أهل السنن من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير في ما هو من العقائد ومن العبادات وإما فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون بأعينهم فهذا أيضا من التقارير العظيمة في السنة وإما فعل فعله الصحابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقره مثل الأذان ها ومثل ماذا ومثل الخيط الأبيض والخيط الأسوت لما أخطأ الرجل في تقديره علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حفظ وإنما هو فروج النهار وغياب الليل من الأفق وأبقى في الأذان عندما رأى الرجل رؤيا أن الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عندما رفع يديه الرجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فقال الصحابي من يذكرنا اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فقال من قال هذا قال أنا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهذا هو معنى تقرير النبي أي يفعل فعل الصحابي أو يقول قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه ثلاثة طرق بإثبات السنة فنحن في خير ولله الحمد. أتكلم إذا قلت نحن أقول نحن يا أهل السنة في خير وسعادة ولذلك قال بعض أهل السنة لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة لجاد لجالدون عليها بالسيوف ولم يعلموا أن ما نحن فيه من راحة هو من اتباعنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتاج إلى مجالدة بالسيوف يحتاج إلى أن تتعلم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة لتطمئننا في دنياك وفي آخرتنا لذلك أيها الأحبة ليجتهد كل منا يتعلم هذا الدين من مصادره الحقيقية الكتاب والسنة وما كان عليه سلفه وهذا هو الدين الإسلامي ها؟ الذي به تكافح التطرف. هذا هو الدين الإسلامي عقيدة أهل السنة والجماعة التي نحارب بها ونكافح بها التطرف والإرهاب الذي أساء إلى هذا الدين أي ما أساء حتى ظن بعض اليهود والنصارى أن الإسلام دين الإسلامي دين قسوة. ودين قتل ودين إرهاب وترويع للناس دين قائم على التفجير دين قائم على الغدر دين قائم على قتل الأبرية فكان منهم أن ابتعدوا عن هذا الدين لا يريدونه تنظروا إلى أهل التطرف. وأهل الإرهاب كيف بأفعالهم المنحرفة شوه هذا الدين الذي جاءنا غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره شوهه هؤلاء الذين لهم مقافة دنيوية وأجتم أن بعضهم وخاصة من قادتهم يعلمون أن هذا الدين هو الدين الصحيح وخالفوه مثلما أن اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا يقينا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحقيقي ولكن خالفوه لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون هم المتصدرين وهم الذين يقودون الناس وهم الذين يستقبلون أموال الناس وهم الذين يفعلون ويفعلون هكذا يريدون فما أشبه المنحربين بفعل اليهود على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالعلم من الكتاب والسنة لا تمل يا طالب العلم من القراءة في كتب أهل السنة والجماعة لا تمل من السؤال عن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تمل يا طالب العلم من قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها لا تمل من طلب العلم والرحلة إليه في كل مكان والشجهة الآن وصلت إلى البيوت الشجه وصلت إلى البيوت الآن بهذه الوسائل المخترعة الذي وفق الله عز وجل كثير من طلاب العلم الدخول واستعمالها فيما يرضي الله عز وجل والبحث في بالأحاديث وفي تفسير الآيات فما عرفت من تفسير للقرآن وخاصة تفسير المعتمدة مثل تفسير الإمام الطبري إمام المفسرين ومثل تفسير ابن كثير ومثل تفسير البغوي ومثل تفسير دقائق التوحيد دقائق التفسير لابن تيمية ومثل تفسير الزعدي العصري في هذا الزمان إلا وهو موجود في هذه الوشائل وما من السنن البخاري ومسلم إلى التسعة الكتب التي جمعت السنن وإلى المسانيذ وغيرها التي جمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي موجودة وما من الفتاوى التي صدرت من علماء أهل السنة إلا وهي موجودة أليس هذا من تأكد الفج علينا بلى والله الشيوخ الآن الشيوخ شيوخ أهل السنة تحملهم في جيدك بهذا الجهد ابحث ابحث في جوجل الانترنت موجود ابحث هذه المسألة تتعلم وإذا وجدتها اقتبسها وانقلها وخاصة إذا كانت من الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة واحفظها لأن العلم الحقيقي حفظ تحفظه ثم تقبيح تعمل به ثم تقبيح تعمل به وقد يكون العمل لا ينسى أبدا فلذلك قال بعض الصحابة حفظنا العلم بماذا بالعمل لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي يصلوا مثل ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم تحفظوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعملهم وهكذا العلم يقول ثم اجتهدوا في العمل لماذا؟ لأن العمل كمرة العلم الذي تتعلمه العمل تمرة للعلم ولذلك قال العلم هتف العلم بالعمل فإن وجده وإلا رحل إن لم تعمل بما علمت فتأكد أن ما في رأسك من علم سيذهب ولذلك الناظر والمتأمل في حال العلماء كيف أنهم أحرص الناس على عبادة الله أحرص الناس على حفظ العلم أحرص الناس على قيام الليل أحرص الناس على بر الوالدين أحرص الناس على السمح والطاعة لولي الأمر أحرص الناس عن البعد عن مناهج الهدام و الطرق المنحربة أحرص الناس أه؟ على هداية الناس أحرف الناس على بيان العلم للناس أحرف هكذا لا بد أن يكون طالد العلم فأنت اليوم تطلب العلم غدا ستطلب اليوم تطلب العلم لنجاة نفسك ونجاة من تعلمه غدا ستطلب وستسأل فماذا تقول فإما أن تكون طالب علم وتهدي الناس بما هداك الله عز وجل وبما حباك الله من علم وإما أن تكون من أولئك الذين يدعون الناس بماذا بالجهد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم لقبض العلم حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا ضلوا في أنفسهم وضلوا أتباه نسأل الله الحافية والسلام احرص يا طالب العلم على الاجتهاد وأذكر بهذا قصة كان لعبد الله ابن عباس صديق وكان يطلب العلم هو ابن عباس وكان ابن عباس حريص وذكر عنه أنه يجلس على أبواب كبار الصحابة فإذا خرج قالوا يا ابن عم رسول الله لماذا لم تكرق الباب فقال العلم يؤتى ولا يأتي الأحد فكان حريص فقال صاحبه هذا أتظن يا عبد الله أنه سيلتفت إليك يوما من الأيام أو كلمة نحوه فذهب ذلك الصديق ابن عباس إلى الضغور يفاتل والحمد لله أنه ذهب للجهاد فجاء بعد سنوات ودخل المسجد النبو فرأى حلقة من كبرها لم يعرف الجالس الذي يذنس فقال من هذا قالوا ماذا عبد الله بن عباس إنه كان أعقل مني أو كلام نحو هذا هذه القصة الثابعة أنظر إلى أين وصل ابن عباس أدرك ابن عباس أنه يوما من الأيام سيسأل يوم من الأيام سيسأل فبماذا يوجد بعلم أو بغير علم فأدرك أنه لا يستطيع أبدا أن يجيب الناس إلا بعلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد في ذلك وتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه في الدين وفي بعض الروايات اللهم فقهه في الدين وعلمه في الكتاب. أي علمه كتاب الله جل وعلا التفسير فكان غاية بل أكثر المفسرين ها لا يكون نقله صحيحا في التفسير إلا إذا نقل عن ابن عباس ولذلك كان من قدابه السدي والذين ينقل عليهم في نقل التفسير على ابن حباس وكثير كثير وعطاء ابن رباح وغيره من تلاميذه الذين نقلوا تفسير ابن حباس دعاء القرآن اكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أي وصفنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم والمسلمين وبلاد المسلمين من التطرف والارهاق وأسأل الله عز وجل أن يفصي أهل التطرف عددا وأهل الارهاق عددا وأن يب يقتلهم بدلا وأن لا يبقي منهم أحدا لأنهم شر الخلق والخليقة وإذا سمعتم بالمتطرفين والارهابيين، فاعلموا أنهم امتداد للخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم كلاب أهل النار والذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإن بقتلهم أجر وهنا معنى اقتلوهم أي هذا أمر موجه لولي الأمر ذلك لك أنت تحدث مشكلة في البلد تقتل الناس وتصبح إرهابي مثل الإرهابيين وإنما هذا خطاب للدولة إذا وجدوا الخوارج يقتلونهم فإن في قتلهم أجر ولهم صفات ليست هذا ليست هذه المحاضرة لوقت بيانها وإنما التحذير وبيان أن التطرف والإرهاب أصله الخروج على ولي الأمر وأصلهم هم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وقتلوه بل والذين مقدمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم ذو القويصر حركوس التميم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابة أن يقتلوه قال اتركه يخرج من ضده هذا أي من صلبه أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربيع وهذا وعيد شديد للخوارج لو تفكروا فيه بصدق وحق وعجب لرجعوا عما هم فيه هذا الوعيد الشديد عليهم ولذلك من أبعد الناس عن أهاديث السمع والطاعة لولي الأمر الخوارج لا يريدون حسبها ولا ذكرها في المجالس لأنها تبين ما هم عليه من شر فلا يريدون ذكرها أبدا فعليكم بالعلم إن أردتم النجال أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في طاعته وأن يثبتنا وإياكم على الكتاب والصنة حتى نلقى الله جل وعلا Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Semoga Allah mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Semoga Allah mengampuni dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Semoga kami bersama kalian Untuk menyampaikan Vokal Torah Atau ceramah Dengan tema Peranan pendidikan Islam Di dalam menangkal Radikalisme dan terorisme Sebenarnya Tema ini telah dipilih secara detail dan penuh perhatian dan tema ini berisi perkara yang besar yang membutuhkan dari kita perhatian terhadap kondisi kaum muslimin secara keseluruhan. Tidak diragukan bahawa kita Ahlu Sunnah Mayakini bahawasanya jalan yang benar yang akan menjaga kita di dalam akhidah kita, ibadah kita, rasa aman kita dan negeri kita adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta apa yang para salafut soleh berada di atasnya kita tidak ragu di dalam hal itu untuk selamanya ia merupakan jalan yang benar untuk menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat oleh karenanya ia merupakan agama yang benar agama keselamatan sebab ia bukanlah ciptaan polan dan polan melainkan Agama Islam ini adalah agama yang datang dari wahyu Allah Sabaraka wa Ta'ala. Dan ia adalah agama yang Allah telah rizai bagi kita. Allah Ta'ala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa admamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam Pada hari ini, aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku ridhai agama ini sebagai agamamu. Ini merupakan perkara yang diridhai oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu, Allah Taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbal Dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah diterima lisu darinya. Perhatikanlah kalimat ini, yaitu di akhir ayat yang terakhir, fil minal dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, keselamatan didapatkan dan digapai dengan mengikuti agama yang benar ini. Agama ini ketika dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat beliau dan mereka benarkan serta mereka amalkan apakah hasil yang mereka dapatkan mereka adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia Oleh karena itu telah tertera di dalam hadis sahih Bayronna Severni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. ثم الذين يلوناهم ثم الذين يلوناهم. Kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Mengapa mereka mendapatkan status sebagai generasi terbaik? Jawabannya adalah. Karena mereka membenarkan agama ini. Mengimani agama ini. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan muamalah. Dan hasilnya adalah diperolehnya rasa aman. Rasa aman pada diri-diri mereka. Diperolehnya keselamatan. Allah Taala ta berfirman. Al-Ladin amanu, walam ylbisu imanu bzdulmin. Kulaikalhum al-amn, warhum mutadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Dan rasa aman yang tertera di dalam ayat ini. Adalah rasa aman dari kesirikan dan yang kedua adalah rasa aman yang dirasakan di negeri-negeri mereka dan ini merupakan atau rasa aman ini merupakan janji yang telah diberikan oleh Allah Taala Rabbal Taala bagaimana tertera di dalam Firmannya. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَقْلَفَ النَّهْرُ لَمَّا سَتَقْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرَتَضَ لَهُمْ وَلَا يُبْدِي مِنْ بَعْدِ قَوْفِهِمْ أَمْنَهُ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ اللَّهُ Berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan melakukan amal soleh, bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi, sebagaimana menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan Dia pasti akan mengokohkan bagi mereka agama yang telah Ia ridhai bagi mereka, serta menukar untuk mereka Perasaan takut menjadi perasaan aman. Mereka tetap beribadah kepadaku. Dan tidak mempersekutukanku dengan suatu abapun. Jadi syaratnya adalah beribadah kepada Allah. Dan tidak melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa firman Allah sabaraku wa ta'ala. Al-lazina amanu wa lam yalbisū īmānahum Orang biẓulmin orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan adz-zulm, fa'anna zulm yaitu kesyirikan. Jadi mereka tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Kita menyampaikan ayat ini dan hadis Nabi SAW. Karena dia menjelaskan jalan yang benar untuk diperolehnya keselamatan di dunia dan di akhirat. Perhatikanlah atau simaklah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kan aminan fi sirrihi, wa afah bi badani. Indahu futu yomi, wakannama dunia Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya Merasa atau mendapatkan kesehatan pada tubuhnya Dan ia memiliki makanan pokok pada harinya tersebut Maka seolah-olah ia telah diberi dunia seluruhnya Inilah jalan yang benar apabila engkau menginginkan keselamatan oleh karena itu ada suatu perkara yang tersebar di tengah-tengah manusia dan perkara ini sudah lama ada di tengah-tengah manusia di tengah-tengah mereka yaitu bahwa kebaikan suatu masyarakat kebaikan negeri Kebaikan suatu negara standarnya adalah apabila negara tersebut steril atau bebas dari maksiat-maksiat. -ma ini adalah perbuatan Al-Khawarij. Sedangkan standar yang benar, tolak ukur yang benar adalah tauhid dan kesyirikan maka negara atau masyarakat yang bertauhid maka mereka adalah masyarakat yang mendapatkan rasa aman dan kebaikan di dalam negerinya sebaliknya apabila masyarakat tersebut melakukan kesyirikan maka mereka akan jauh dari rasa aman dan mendapatkan kebaikan Adapun menjadikan maksiat sebagai tolak ukur atau standar. Maka yaitu standar bagi kebaikan suatu negeri. Kebaikan suatu masyarakat. Maka itu adalah perbuatannya al khawarij Sebab tidak ada suatu negeri. Tidak ada suatu rumah tangga keluarga yang ada di rumah. Selainkan ada permuatan makthiyat di dalamnya. Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makthiyat juga terjadi. Bukankah telah terjadi perzinaan sehingga ditegakkan hukum had? Bukankah telah terjadi pembunuhan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ditegakkan hukum had dan seterusnya. Jadi standar dan tolak ukur yang benar Bukan dengan maksiat. Melainkan yang benar adalah. Tauhid dan kesyirikan. Oleh karena itu. Ahlul sunnah. Melihat. Sebab terjadinya kerusakan yang ada. Di negeri atau di masyarakat. Apakah penyebabnya adalah kesyirikan. Atau perbuatan maksiat. Jadi, inilah standar atau tolak ukur yang benar. Adapun menjadikan maksiat sebagai tolak ukurnya, maka itu adalah kerjanya Al-Khawarij. Dan tak kala perkara ini, yaitu menjadikan maksiat sebagai standar atau tolak ukur bagi kebaikan suatu negeri. Bagi kebaikan suatu negara. Atau masyarakat. Maka apakah yang terjadi. Yang terjadi adalah. Radikalisme. Radikalisme. Dan sikap berlebihan. Serta. Terorisme. Yang. Dihadapi oleh negara-negara Islam. Bahkan juga dihadapi oleh. Negara-negara kafir. Jadi. Radikalisme itu Tidak hanya Berasal dari Al-Khawarif Melainkan Radikalisme ini juga terdapat Di kalangan orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Atau orang-orang kafir secara umum Adapun Di kalangan Pemusrimin Maka sikap ini Telah mengiring Al-Khawarif untuk membunuh ayah-ayah mereka, saudara-saudara mereka, bahkan orang-orang yang sedang solat di masjid-masjid. Jadi agama Islam adalah agama yang hak yang benar, yang terdiri, yang ia merupakan manhaj atau aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini merupakan tameng yang pokok. Di dalam menghadapi kerusakan-kerusakan tersebut. Dan ia merupakan jembatan yang kuat. Yang membentengi dirimu. Dari radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu. Mendalah kita mengajak manusia. Agar mereka kembali kepada manhaj. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak mengatakan. Mereka telah menciptakan dan mengadakan manhaj ini. Melainkan. Manhaj atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merupakan kelanjutan dari dakwah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu. Di dalam kau menemukan seorang alim Atau seorang penuntut ilmu. Melainkan. dia menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada apa yang para Salafus soleh berada di atasnya karena mereka mengimani dan membenarkan bahawa ini adalah jalan yang benar untuk selamat dari terjatuh di dalam radikalisme dan terorisme Oleh karena itu Ahlu Sunnah wal Jama'ah membentengi diri-diri diri mereka dengan Al-Quran. dengan membentengi diri-diri mereka. Dengan dua perkara. Di dalam menjelaskan hal tersebut. Yang pertama. Yaitu Ahlul Sunnah menjelaskan. Bahawa mereka tidak ada kaitan dan hubungannya. Dengan radikalisme dan terorisme ini. Sebaliknya. Mereka memberikan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang terjatuh di dalam radikalisme dan terorisme. Kemudian, yang kedua, mereka mengajak manusia seluruhnya dan menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah Agama yang benar, yaitu firman Allah Taala Rabbal Taala, sabda Rasulullah SAW, dan apa yang para salafus sahabe berada di atasnya. Adapun selain itu, dari ciptaan orang-orang yang mengadakan hal-hal yang baru dan tindakan para ulama yang jahat. Maka, sesungguhnya itulah yang menjadikan banyak manusia menyangka bahawa orang-orang yang terjatuh di dalam tindakan radikalisme dan terorisme ini memiliki kebaikan. Oleh karenanya, apabila kau mendengar ada seorang syeikh atau penuntut ilmu memuji salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang terjatuh di dalam radikalisme dan terorisme, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang yang jahat, bahkan ia lebih parah dari mereka, karena ia mengkaburkan bagi manusia agama mereka, karena ia telah kianat. Kepada Allah dan Rasulnya. Sebab dia tidak menjelaskan agama Allah. Yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini merupakan khianat yang besar. Terhadap Allah dan Rasulnya. Di mana ia telah mengubah. Ayat-ayat Allah SWT. Dan mengiringnya. Kepada sikap radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu kita wajib menimbang perkataan para ulama, para penuntut ilmu dan manusia secara umum menimbangnya dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta para perkataan para salafus saleh. Apabila mereka Al-Quran dan Sunnah Maka Itu adalah hal yang baik Dan apabila mereka menyelisihinya Maka kita Menyampaikan bantahan kepada mereka perhati wahai saudara-saudaraku Yang aku cintai Dari Tindakan Terkiring Kepada Lumpur radikalisme Dan terorisme di mana ia akan menjauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan perkara yang berbahaya. Ketika seseorang dijauhkan dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, Al berhati-hatilah dari tindakan tersebut dengan kedap adanya kecemburuan terhadap agama, adanya semangat di dalam membela. Agama tidak ada seorang dai yang datang yang mengatakan bahwa ia menginginkan kejelekan bagi orang yang hendak diserunya, melainkan ia akan mengatakan bahwa ia akan menginginkan kebaikan baginya. Namun ia berhasil mengiringnya untuk memprovokasinya melakukan peledakan dan sebagainya dengan menyatakan bahwa kami yang akan menjaga keluargamu kelah dengan memberikan berbagai macam motivasi dan diiming-imingi dengan berbagai macam pahala dan ganjaran atau balasan-balasan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Ibnu Taibiah rahimahullah, Syaikhul Islam, Ibnu Taibiah rahimahullah mengatakan bahawa semakin dekat seseorang itu kepada agama dan ia terjatuh di dalam kesesatan melalui pemahaman agamanya tersebut maka Orang ini lebih berbahaya dari orang Yahudi dan an Qurani, yaitu di mana terasa sulit bagi seseorang untuk mengatakan ketika ia mengaku sebagai Muslim atau sebagai ahlu sunnah untuk menyatakannya sebagai orang yang terdesak kecuali apabila engkau Menilai ucapan dan amalannya Dengan Al-Quran Dan as Al sunnah Inilah jalan yang benar Dan ini membutuhkan dari kita Untuk memberikan kepada diri-diri kita Waktu yang cukup Untuk mempelajari agama ini Sebab Pelajar atau mempelajari ilmu itu Ilmu agama Hukumnya adalah Bardo'ayn Allah Taala Ragawat Taala berfirman maka ketahuilah bahwa tidak ada sebab yang hak melainkan Allah dan mohonlah ampunan untuk dosamu Oleh karena itu Al-Imam al Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitabnya Sahih bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal Mengapa demikian ...karena berkata dan beramal tanpa ilmu merupakan kebinasaan. Adapun berkata dan beramal dengan ilmu, maka inilah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya perhatikanlah tutaman ilmu dan duduk untuk menuntut ilmu. Maka demi Allah tidak ada sembahan yang hak melainkan dia... Tidaklah ada seseorang Yang tidak menginginkan keselamatan Oleh karena itu Hendaknya Engkau mempelajari ilmu Oleh karena itu Hendaklah engkau mengetahui Bahawa jalan keselamatan itu Adalah dengan mempelajari ilmu Ilmu yang berasal dari Firman Allah Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sejak kapankah di dalam agama kita seseorang itu membunuh ibunya? Apakah ada di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran perintah untuk melakukan hal itu? Dan sejak kapankah ada di dalam agama kita tindakan boleh membunuh orang-orang kabir yang telah mendapatkan jaminan keamanan masuk ke negara-negara kaum muslimin. Dan sejak kapankah dibolehkan membunuh orang-orang kabir yang terikat perjanjian dengan negara kaum muslimin. Ini semua adalah tindakan mengubah hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Para ulama mengatakan berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa beliau kepada atau untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma fathihi fiddin wa 'allim at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah ia memahami agama ini dan ajarkanlah takdir kepadanya. Al-fiqhu fiddin adalah memahami tauhid dan siapa yang tidak memahami tauhid maka ia tidak memahami atau tidak paham tentang agama ini sebab para ulama memandang bahwa perselisihan yang terjadi di dalam masalah ibadah itu adalah perselisihan yang boleh dilakukan bisa terjadi Adapun masalah tauhid maka tauhid adalah dakwahnya seluruh nabi. Mereka bersepakat terhadap hal tersebut. Tidak ada perbedaan dan perselisihan di dalam hal itu. Adapun makna al-ihmut al ta'wil, ta'wil maknanya ada dua. Yang pertama adalah menafsirkan atau penafiran dan yang kedua adalah mengubah. Oleh karena itu, perhatikanlah ilmu ini bagaimana ia akan meluaskan dan memperlebar pengetahuan seseorang sehingga ia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengetahui dengan ilmu tersebut, siasatnya kelompok-kelompok yang sesat. Oleh kerana itu, agama yang benar inilah, yang akan menjagamu, dari radikalisme dan terorisme. Disebabkan apa yang kau ketahui dari agama ini dan keutamaannya, dan bahawa ia adalah agama, yang merupakan wahyu, dari Allah tabaraka wa taala bukan ciptaan manusia dan bahwa Dia da al adalah agama yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dari atau dengan perantaraan jibril Allah tabaraka wa taala berfirman dan dia tidak berbicara atas dasar hawa nafsu dia tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya jadi agama yang Agama yang benar adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sunnah itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah ucapan, yang kedua perbuatan, yang ketiga adalah Pertujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita Berada dalam kebaikan dan kebahagiaan apabila kita berpegang teguh dengan agama ini. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini dari sumber-sumbernya yang sebenarnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah agama yang akan menangkal radikalisme dan terorisme agama yang akan memerangi hal tersebut dan juga memerangi pemahaman yang salah terhadap agama ini dimana orang-orang kafir menyangka bahwa agama Islam adalah agama kekerasan. Agama yang memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Sehingga mereka menjauhi agama ini. Perhatikanlah kondisi orang-orang yang melakukan aksi teror. Bagaimana mereka mencemarkan agama ini. Mereka memiliki tujuan-tujuan dunia. Di dalam tindakan-tindakan mereka. Dan saya bersumpah. Bahawa sebagian mereka. Sebenarnya mengetahui agama ini. bahwa agama ini adalah agama yang benar. Sama seperti. Orang-orang Yahudi. Yang mengetahui bahwa agama Islam. Adalah agama yang benar. Namun mereka. Tidak mau mengikutinya. Alangkah miripnya. Orang-orang yang menyimpang tersebut Dengan perbuatan orang-orang Yahudi Yang ada di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka Kewajiban kalian adalah menuntut ilmu Janganlah bosan untuk Membaca Kitab-kitab Membaca Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan melakukan perjalanan Untuk menuntut ilmu Dan pujah di zaman ini telah sampai ke rumah-rumah Dengan media-media yang ada ini Yang Allah telah memberikan taufik Kepada banyak orang Untuk memberikan Atau menyampaikan dakwah Sebab tidaklah ada Kitab-kitab tafsir Seperti tafsir Al-Tabari Tafsir Al-Babawi Tafsir Ibn Kadhir Tafsir Ibn Taymiyyah Tafsir Al-Sa'adi Melainkan ditemukan di media-media ini, tidak pula ada kitab-kitab sunnah, fatwa-fatwa para ulama, melainkan ia ada di dalam media-media ini. Dan ini merupakan perihal semakin dikuatkannya dan ditekankannya kujang kepada kita. Demikian pula perkataan para masyayib. Ceramah-ceramah. Masya'i al-sunnah -ceramah. wal-jamaah. Ada. Nah. Di dekatmu. Kau bisa mencarinya. Di internet. Dan menghafalnya. Sebab. Ilmu itu. Diperoleh dengan cara menghafalnya. Kemudian mengamalkannya. Oleh karena itu. Sebagian sahabat mengatakan. Kami menghafal ilmu. Dengan mengamalkannya. Mereka melihat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beramal, kemudian mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah di dalam mengamalkan ilmu, karena amalan adalah buah dari ilmu. Oleh karena itu, orang yang memperhatikan kondisi para ulama, maka ia akan mengetahui. Bagaimana semangat para ulama di dalam memberikan petunjuk kepada para hamba Allah. Dan bagaimana semangat mereka untuk menghafal ilmu. Semangat mereka di dalam melakukan kiamul layir. Semangat mereka di dalam mendengar dan taat kepada para penguasa. Dan juga semangat mereka di dalam menjauhi manhad-manhad yang membinasakan. Yang menghancurkan dan juga semangat mereka untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan menjelaskan ilmu. Demikianlah hendaknya seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh di dalam hal itu. Sekarang engkau menuntut ilmu dan kelak engkau akan ditanya oleh manusia tentang ilmu yang telah kau pelajari. Agak tidak ada pilihan atau alternatif kecuali dua: engkau menjadi seorang penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang memberikan petunjuk kepada manusia, atau engkau termasuk dari kalangan orang-orang yang menyeru manusia dengan kejahilan. karena engkau tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu Disebutkan di dalam hadis Ilmu itu dicabut Dengan diwafatkannya Para ulama Hingga jika Apabila tidak terbisa Kecuali Orang-orang yang jahil Maka manusia Mengambil atau mengangkat Para pemimpin Yang jahil Yang bodoh sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Dan di sini saya akan menyebutkan sebuah kisah, yaitu kisah Abdullah ibn Abbas bersama sahabatnya. Dan Abdullah ibn Abbas adalah seorang sahabat yang memiliki semangat yang besar di dalam menuntut ilmu. Dan disebutkan bahawa beliau duduk atau sering duduk di depan pintu rumah para sahabat senior dan ketika mereka keluar mereka menegur Abdullah bin Abbas mengapa kau tidak mengetuk pintu maka Abdullah bin Abbas menjawab tunggu ilmu itu didatangi dan sahabatnya mengatakan kepada ibrahim abbas Apakah engkau menyangka bahawa manusia akan membutuhkan kelahan? Dan sahabatnya tersebut pergi ke medan peperangan untuk berjihad. Setelah beberapa tahun kemudian ia kembali. Dan ketika ia pergi ke masjid, ia temukan sebuah halapa ilmu yang besar. Dan di depannya ada seorang yang menyampaikan ilmu. Lalu ia bertanya siapakah orang tersebut? Maka mereka menjawab, Itu adalah Abdullah ibn Abbas. Maka, Ia berkata, Sesungguhnya ia, Yaitu Abdullah ibn Abbas, Lebih berakal dari diriku. Perhatikanlah, Derajat yang diperoleh oleh Ibn Abbas. Radiyallahu anh, Ketika, di, hari, di kemudian hari, Ia menjadi, Sumber, atau tempat rujukan manusia Dan Ia mengetahui bahwa ia tidak akan bisa menjawab Pertanyaan manusia Kecuali dengan ilmu Oleh karena itu ia bersungguh-sungguh Di dalam menuntut ilmu Dan telah kerealisasi pada dirinya Doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu bidin Wa'allimut wa ta'wil Ya Allah jadikanlah Ia Memahami agama ini dan ajarkanlah tafsir kepadanya. Dalam sebuah riwayat, Wahalimul Kitab dan ajarkanlah Alkitab kepadanya. Dan beliau adalah seorang yang mumpuni dan alim di dalam masalah tafsir dan diantara dan memiliki murid yang banyak. Yang meriwayatkan tafsir dari beliau seperti Azud Az di. Mujahid, Atta, dan yang lainnya. Saya cukupkan sampai di sini. Dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dia memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Dan semoga dia menjaga kami dan kalian serta kaum muslimin seluruhnya dan negara-negara kaum muslimin dari radikalisme dan terorisme dan semoga Allah melindungi kita dari bahaya mereka dan semoga dia membinasakan mereka dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka dan apabila kalian mendengar tentang kaum terorisme maka ketahuilah bahwa mereka adalah kelanjutan dari al-khawarij al-khawarij yang telah disebutkan oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau Um kila bunnar Mereka adalah anjing-anjing neraka Dan Di dalam hadis yang lain Beliau mengatakan Bunuhlah mereka Karena sesungguhnya Di dalam tindakan membunuh mereka ada pahala Dan Perintah ini Ditujukan kepada Pemerintah atau penguasa Bukan kepada sembarangan manusia, melainkan yang melaksanakan tugas tersebut adalah pemerintah atau penguasa kaum Muslimin dan Al-Qawwad memiliki beberapa sifat yang muhadorah ini bukanlah untuk menjelaskan sifat-sifat tersebut, melainkan di sini yang perlu diperhatikan adalah memperingatkan. Dari bahaya mereka. Dan sesungguhnya. Asal usul. Dari. Terorisme. Adalah. pemberontak kepada. Para penguasa. Yang. Sumber atau asal usul mereka. Adalah. Zul Hwaizirah. Yang memprotes pembagian. Yang dilakukan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan. Ketika itulah Nabi. Sallallahu alaihi wa bersabda akan keluar dari keturunan orang ini. Suatu kaum yang kalian menganggap remeh sholat-sholat kalian dibandingkan sholat-sholat mereka. Menganggap remeh puasa-puasa kalian dibandingkan puasa-puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun bacaan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya. Anak panah dari sasarannya Ini merupakan Ancaman yang keras Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu Orang yang paling jauh Dari hadis-hadis Yang berisi tentang Perintah untuk taat dan mendengar Kepada para penguasa Adalah al Khawarij. Mereka tidak ingin hadis-hadis ini Disampaikan Tidak ingin disebutkan oleh karena itu hendaklah kalian mempelajari ilmu ini apabila kalian menginginkan keselamatan. Akhirnya saya memohon kepada Allah Azza Wajalla, semoga Dia memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, serta meneguhkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah Taala Kauwata Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم